فكذبوه فعقروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. فكذبوه فعقروها فدم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها. ولا يخاف. Terima kasih